بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسقور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من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 124. هذه النار التي كنتم بها تكذبون 125. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون 126. إصلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن 117. المتقين في جنات ونعيم 118. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم 119. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون 110. متكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين 129. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب وهين 120. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين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 124. تربص به ريب المنون 125. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين 126. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون 127. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن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 فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُسْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ 117. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون 118. وإن يروا كسفا من السماء ساططا يقولوا سحاب مركوم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 قُلْ بِإِحْسَانِ حُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارًا